في قوله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات دليل على كمال الدين لأن صورة المائدة فيها كذلك قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد أتم الله على نبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة من حجة الوداع الدين كله وجعله تبارك وتعالى تاما كاملا لا يحتاج إلى زياده ولا يقبل من أحد أن ينقص فيه ولما جاء رجل إلى مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له إنني أريد أن أحرم أي في عمرة أو حجي من الروضة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات قال ما هي إلا بضعة أميال يعني الفرق ما بين ذي الحليفة الميقات بين الروضة بضعة أميال فقال مالك رحمه الله من زعم هذا فقد زعم أن محمداً خان الرسالة وبين له أن الدين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أنه يجوز تقديم الإحرام عن موضعه لكن الفضل لا يمكن أن يكون موجوداً في مخالفة السنة لكن الفضل لا يمكن أن يكون موجوداً في مخالفة السنة فتقف الأثر أثره صلى الله عليه وسلم واتباع هديه هو الدين الحق وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن لكن السنة حتى يفقاها المر يحتاج إلى آلة في العلم يحتاج إلى آلة في العلم ويرى الأشباه والنظائر ويقيس هذا على هذا حتى يصل إلى مقصوده ويحقق, ويحقق مراده ومعرفة سياق الحديث وكيف جاء وكيف قيل يعين كثيرا على فهم الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لصراقة ابن مالك وصراقة ما أخرجه من قومه إلا الطمع في الجائزة التي وضعتها قريش لمن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا قال له كيف بك يا صراقة إذا لبست سواري كسرا كيف بك يا صراقة إذا لبست سواري كسرا ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمر بعدها بسنين وقد دخل عليه وعمر ورى النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر الحصير في جنبه فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله كسر وقيصر فيما هما فيه وأنت على الحصير قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا من الخطاب أولئك أقوام عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا ولم يقل له عليه السلام كما قال لسراقه لأن شخصية عمر بعد أعوام من الهجرة ليست كشخصية سراقه وهو في أول عهده في أول عهدي ومعرفته بالدين، ثم إن صراقة خرج والطمع في بين عينيه والرغبة في المال بين يديه يريد أن ينال أجره والمئة ناقة هي التي دفعته وبعثته أن يخرج، فما حب صلى الله عليه وسلم أن يرجع صراقته إلى أن يرجع صراقته إلى قومه ولا شيء بين يديه، فعلقه بأمل يحييه. حتى يبلغ مراده وقد وقع صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولبس سراقة سواري كسرة بالرغم من أن عمر هو الذي أعطى سراقة سواري كسرة لما وصل إليه غنائم المسلمين من المدائن من فتح فارس ومع ذلك لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء عن سواري كسرة لأن شخصية عمر غير شخصية سراقة فقد يترك الإنسان قولا حميدا محبوبا يحب أن يسمعه قائله اعتمادا على ما يعلمه من ذلكم القلب وقد يقول كلمات يسترضي بها آخر اعتمادا على ما يعرفه من ضعف الآخر وهذه صناعة الرجال تختلف من حال إلى حال والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم علي والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين أوجدتم علي في أنفسكم في حثالة من الدنيا أعطيت بها قوما أترضاهم بها ووكلتكم إلى, أي إلى أيمانكم أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم والمقصود أن الفقه ليس فقط أن يعرف الإنسان الأحكام التكلفية وأن يعرف الدليل وأقوال الأمة الأربعة من المتبوعين أو غير الأئمة المتبوعين إن الدين أعظم وأوسع وأجمل وأكمل من هذا وإنما استحضار الشواهد ومعرفة الطرائق وقياس الأشباه والنظائر هو الذي يجعل الإنسان برحمة الله وفضله مؤهلا لأن يبلغ عن الله جل وعلى دينه وهذا هو العلم الحق الذي تجري فيه أقدام العلماء لأن يحفظ الإنسان أوراقا أو متونا أو كلمات مصفوفة ثم يرددها ربما لا يفقوا كثيرا مما, مما يقول والدافع إلى هذا القول إن شاء الله تعالى الغيرة على الدين أن يتصدر فيه من ليس له